بسم الله الرحمن الرحيم مسامع الخير للإنشاد تقدم نحن ما خرجنا من بيوتنا إلا لتحكيم شريعة الله والجهاد في سبيله وسنبذل لذلك مهدنا وأرواحنا وسنبذل لذلك مهدنا وأرواحنا وبسيف الحق والخير ضع نور البادر يالي ويسير في الحب كوالخيض ضع نور البادية علىك حن لك من غابني أصبي حن لك من غابني لك من غابني أصبي حن لك من غابني يا اك علمي وسلاما، فز طارق بالكرامة. هك علمي وسلاما، فز طارق بالكرامة. عزابا المحيّا، حن لك من وابني أسلم. عزها به المحيّا إن لك من وابني أصلي لجلي أخ النزيل كنتاج والعمامه لجلي أخ النزيل كنتاج والعمامه حَزَهَبَهِ الْمُحَيَّةِ حَنِ لَكْ مَنْ غَابْنِي يَسْبِيلِ حَزَهَبَهِ الْمُحَيَّةِ حَنِ لَكْ مَنْ غَابْنِي يَسْبِيلِ أَسْحَدَكْ فِي جِوَارًا أسعدك لو كنت ضيفا ماشيعة من في جوارا حزاباه المحيا حيني لك من غضني يا سبيل المحيا كنا لك غاد نياش كان يواصل يواصل المحايا زنا به المحيّة من غابني أسبيل كان في الأعداد قاتل لا كان في الأعداد قاتل حزابه المحيى حن لك من غابني يا سبيل حزابه المحيى حن لك من غابني يا سبيل كم حكم بشاع مولى كان بالأسهاد نوى sahakan bi <dingin> Sağnesedir ya, hadi fil bil فخطيب الورد وين من دما احمد عاشق الخير فخطيب الورد وين من دما احمد عاشق الخير عدن الفزعات فرسال حني لك من ربني يا سبيل عدن الفزعات فرسال حني لك من ربني يا لو تشوف صنقرياك لا كان في الميدان صاهل لو تشوف صنقرياك لا كان في الميدان صائل لو تجي لها في حاملة من قريش ويناوى لو تجي لها في حاملة من قريش ويناوى من قريش يا ويه ويه من قريش ويناوى ولا نشرط المطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية. مطلب تحكيم الشريعة لا يخص فارق الذهب أو يخص جماعة أنصار الشريعة. هذا المطلب يخص جميع المسلمين. هذا المطلب يخص جميع المسلمين. هذا المطلب يخص جميع المسلمين.